قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إننا لم نجّوهم أجمعين، إلا مرأته قد إن ما هال من الغابرين؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم مكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لطاذقون فأسر بأهلك بقطع من الليل والتر اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابرها المصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين